أولئك الذين اشتروا الضلالة من هدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم, أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار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 ولَيَآدَمُ أَبْهُ بِاسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ قُل لَكُمْ وَلَأَلَمْ قُل لَكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالرَّضِّ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تُمْكِنُونَ وَإِلَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا إلَّا إبْلِيسَ من الكافرين وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شَئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ من الظالمين. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لنا حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمة يلني أنعمت عليكم وأوف وأوف بعهدي أوف بعهديكم وإياه يفرهبون وأأمن بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون أول كافر به ولا تكون أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 وإذ نجيناكم من لفرعون يسومونكم سوء العذاب تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آلَ فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عافونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذَا تَيَنَّ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِنْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا نصارى والنصارى والصافين منا من بالله واليوم لا خير وعمل صالح فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فض الله عليكم ورحمته لكم أنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا أهزوآ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين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 قال ندع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شبه علينا إن البقرة شبه علينا وإن شاء الله لمهتدون ولأنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير لرض ولا تسق الحرث مسلمة لا شيء فيها